سنتكلم اليوم ان شاء الله على موضوع الايمان ولا شك انه من الموضوعات المهمه التي يحتاج اليها كل انسان العمي والعالم لانه لا يخلو انسان عن الحلف واليمين هو تحقيق امر غير ثابت ماضيا كان او مستقبلا نفيا ً او اثباتا ً ممكنا ً او م م ت ن ع ص ا د ق ة كانت يمينه او ك ا ذ ب ة مع العلم بالحال او الجهل به أ و ك ا ذ ب ة مع العلم بالحال أ و الجهل به فخرج بقولنا تحقيق أ م ر ما كان من لغو اليمين كقول ا ل إ ن س ا ن والله و ب ا ل ل ه باليمين ل قرزا وما يجد تحقيق شيء و إ ن م ا يجد لسانه هكذا به ما يقول هذا الكلام ليحقق كلنا ي ج ي على لساننا بالله و... والله ما يريد ب ه اليمين ونقول اين والله كنا في المكان الفلاني ما يخطر بباله أ ن ه يحذف ولا يدري ولا يجري ف إ ذ ا اليمين تحقيق أ م ر غير ثابت يعني يريد أ ن يحذف ليحقق أ م ر ا هذا ا ل أ م ر غير ثابت يريد إ ث ب اثباته ت ه بيمينه يريد إ بيمينه فخرج بقولنا غير ثابت قوله والله لاموتن ي ي م ه هذه ما الميت حقق فالمراد ي ي ي م ن ي ما حقق شيئا حققت ق أو قال والله لا ا ل أصعد س ا السماء, السماء. واذي شيئا ا ء هم هو لم فييمين لم م أو أصعد حلف ل يحدث تحقق ف باليمين التي نتكلم عليها ل م ا يحقق بها شيء من الشرك قوله والله ل ا ت ح د ق ن والله لانه ب ح ن ذ يجد أ يحقق أمرا غير يكون ي ي أمرا فما م ثالث كان ثالثا لا ن لا يصور ت فيه الحنف اليمين بان فيها ل ح بأن يقول والله لا أ ك ل م ز ي د ه وعلى ذلك يكلمه فيحنف بيمينه لكنه لو قال والله لاموتن لا ا بهذا كيف يحنث بهذا ما يحنث ما أو ق ا لانه ل ل لا السماء ل ه بهذا بهذا ما أصعد أ يحمس يحمس كيف لا ن يستطيع صعود ل فلأنه لا س م ا ء يتصور فيه الحن مع تحققه في الواقع قالوا لا, ينعقد يمينة لا يكون ي م ي ن ه لكن يوجد اعتراض على هذا الكلام وهو أ ن ه م قالوا في الشيء الذي لا يتصور فيه ا ل د ر قلنا ل أ ن ه لا يتصور فيه الحن ما يمينا يكون فاذا ي ل لأن ب يوتب بر أن يبر بيمينه بيمينه ر أن أن اليمين أن يحنث إما عليها وإما إ ف كان لا يترتب عليها الجنس لا تكون يمينا كقوله ا ن يتوتب عليها ف والله لاقتلن الميتة. يقتل الميت و ا ل ي ت ميت فهذا لا يتصور فيه البر و مع ذلك اعتبروه يمين لماذا ي الفرق بين الاثنين ما, ما لا يتصور فيه ا ل ح ي ف قال لا ينعقد يمين ما لا يتصور فيه البر قال ينعقد يمين ايش الفرق بين الاثنين قال الفرق بين الاثنين امتناع الحلف لا يحب خ بتعظيم الله تعالى لانه فعمل شيئا قال والله لا اصعد السماء فالله صاعد السماء ايش اجفت سبعا اذا ما صعد السماء ما في إ خ ل ا ل بتعظيم الله تعالى و أ م ا امتناع البر يخل به والله لاقتلن ا وصول ص د ا ل م م ك ن ة فالامتناع عنها يودي إ ل ى الاخلال بتعظيم الله تعالى قال واليمين قد تكون ليس من أ ج ل تحقيق الشيء و إ ن م ا من أ ج ل توكيد الكلام ونصب في الايمان قبل الاجماع وكذلك تعالى ل ه وأيمانهم و قليلا ثمنا اخبار كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يحذف ويقول لا ومقلبي القلوب وقال صلى الله عليه وسلم والله لاغزون قريش ثلاث مرات ثم قال ل في ا ل ث ا ل ل ه ان والله أ غ ز ق ر ي شاء والله لأغزون والله قريشا قريشا لأغزون إن ش الله حديث في كثيرا سيأتي معنا أثناء هذا معنا الكلام على م ب ا ح ث ا ل ي م ا ن ن كثير م ه الحالف وأما ا ما هو ضابط الحالف قال ضابط الحالف أ ن يكون مكلفا مختارا ق ا ط ل ا فلا تنعقد يمين الصبي ل أ ن ه ليس مكلفه ما دام دون سن البلوغ لا تنعقد يمينه ل أ ن ه ليس مكلفه ولا تنعقد يمين المكرم ل أ ن ه لا رضا له ولا تنعقد اليمين اللغو كما ذكرنا قبل قليل من قوله والله وبالله لا يقصد بذلك اليمين و إ ن م ا يجري على لسانه ف إ ذ ا سبق لسانه إ ل ى اليمين وهو لا يقصد اليمين سبق لسانه إ ل ي ه ا دون قفز منه ما يعتبر يمينا إ ذ ا لابد أ ن يكون مكلفا و أ ن يكون قاصدا و أ ن يكون مختارا ه و المكلف المختار القاصد هذا هو ا ل ح ا ل ث تارثا وإما وأشياء وما ما تنعقد به اليمين لا تنعقد اليمين بكل شيء. هناك أشياء تنعقد بها وأشياء لا تنعقد بها وما تنعقد به بكل اليمين يكون لا شيء صريحا وتارثا يحتاج بنية. الراجح لنية لغوا أو غير بنية وتاره يكون مستوي الطرفين قد يكون يمينا وقد لا يصير ك و يمينا إ ل ا بنيه وهناك عبارات ستذكرها تاره تقع بها الايمان وتاره لا تقع بها ف ل ذ ي تنعقد به الايمان قال لا تنعقد الا بذات الله تعالى أ و ص ف ة له إ م ا ان بذات الله يقول والله يعرف بذات الله أ و أ ن يحلف ب ص ف ة من صفات الله تعالى كقوله ورب العالمين هذه ص ف ة من صفات الله تعالى أ و كقوله والحي الذي لا يموت صفه من صفات الله تعالى أ و كقوله ومن ن ف س بيده يقسم بالذي نفسه بيده قال وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى كل اسم مختص بالله تعالى تنعقد به اليمين كالاله ومالك يوم الدين, ليس وإنما مالكي ومالك يوم الدين هذا مختص بالله تعالى لا أ ح د يملك يوم الدين سوى الله والذي اعبده ما احد ي أ ج د له ما أحد يجد له بحق إ ل ا الله سبحانه وتعالى ق ا ل ل أ ن الايمان م ع ق و د ة بمن عظمت حرمته ولزمت طاعته وهذه العبارات إ ذ ا أ ص ل ق ت تكون م خ ت ص ا لله سبحانه وتعالى ولذلك تنعقد الايمان بها ف إ ذ ا ا ق ت م ا ل إ ن س ا ن ا بمخلوقات الله ف ل ا تنعقد بها الايمان كما لو قال وحق النبي او وحق جبريل وحق ميكائيل و أ ب ي ك وجدك وجدي فيقسم بشرفه وكثير منهم يمين ما تنعقد لا, عند... لا, عند... لا في الشمع ولا في العرف ل أ ن ه خال مما اقسم به نعم فهذه ما تنعقد الايمان بها كل ما سوى الله من ذاته وصفاته ستنعقد به ا لا ي ي م ن كل ق تنعقد ت به ا ا ل ي م ا ن وقد نهانا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم عن الحديث ب غ ي ر الله تعالى فكذب خاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله ينهاكم أ ن تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أ و ليصمت والحلف بغير الله تعالى مكروه وليس حرام م تكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل شرع طائع مسلم ا بالتفصيل طائع والذي صرفها عن التحرين إلى الكراهة وأن النبي وقد وأن و على إلى صلى الله عليه ل عن شرع هذه س ق ا ل لا و أ د ي ك وقد تكلمنا هناك على هذا الموضوع فمن شاء منكم فليرجع إ ل ي ه و أ م ا ما رواه الحاكم عن عبد الله بن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أ و فقد أ ش ر ك ذكرنا ه ن ان ك أ العلماء حبلوا هذا على أ ن ه عمل عمل أ ه ل الشرك الكفرة, عمل عمل الكفرة ب ح د ي ث ه بغير الله تعالى أ و عمل عمل المشركين نعم وذكرنا هناك ت أ و ي ل ا ت م ت ع د د ة لهذا الموضوع فمن شاء منكم فتلجا ع إ نعم اليه م ن تنعقد ما تعالى بذات هنا ب ه لا أو بما يختص به الله سبحانه وتعالى فإذا والله أو قال الإنسان تنعقدوا بما سبحانه أو فإذا والذي أجد له. أو له أجد قال والذي نفسي بيده أ ومالك قال و يوم الدين ثم قال لم اريد به ذ اليمين ا قال و ا ل ل ه ث ما ق ل اريد أ بهذا اليمين قال لا يقبل قوله ل أ ن هذه من ا ل أ ل ص ا د الصريحه ة لا يقبل ل ق و لا ظاهرا ولا باطنا لكنه لو قال و ا لافعلن ل ل ه ل أ والله لأفعلن لا لا لا قال هنا ك لو قال ما أ ر د ت بذلك اليمين يقبل كلامه ظاهرا يديا يقال له ظاهرا نقبل كلامه لكن أ م ر ك إ ل ى الله سبحانه وتعالى يقبل منه هنا ك ل أ ن ه يحتمل ا ل ت أ و ي ل يقول والله أو الذي أ اتعين به ثم يسكت بعد ذلك يقول لافعلن ا هناك يوجد احتمال ولذلك ج د ت ا ا ح م و ل قالوا يقبل ي د ي ا يقبل كلامه ظاهرا ويقبل أ م ر ه إ ل ى الله سبحانه وتعالى و أ م ا هنا ف ا ل ل غ ظ صريح وما دام صريحا ما يقبل فيه قوله لا ظاهرا ولا باطنا ر ا الحلف بذات الله تعالى و ب ص ف ة من صفات الله تعالى وبكل اسم مختص بالله تعالى إ ذ ا حلف به فتعتبر يمينا وقوله لم أ ق ص ت ه ا اليمين ما ي ق ب ل لا ظاهرا ولا باطنا هناك أ س م ا ء إ ذ ا أ ط ل ق ت تنصرف إ ل ى الله سبحانه وتعالى ولكن لو أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يصرفها لغيره ب ا ل ن ي ة أ و أ ر ا د أ ن يستعملها في غيره بالقصد ت ج و ز أ ن تستعمل في غيره مالك يوم الدين لو قال ومالك يوم الدين ما أن إلى غير الله تعالى إيش أولها لا أحد يملك يوم الدين سوى الله لكن لو قال والرحيم في الظاهر العبارة إلى الله في الظاهر أول ما إلى الله أو قال يوم يوم سوى أو ما ما نسمعها يمجن مزيئ يصرف غير إيش في في أحد أن أن نصرفها تصرف هذه و الخالق أ و عبارات من هذا القبيل قال من صرف إ ل ي ه سبحانه وتعالى عند الاطلاق تناقض به ديمين دي تقوله و اليمين ر ح والخالق قد ك ق و ل ن فلان ا القلب خالق الكذب, الكذب رازق الزيش رحيم عبارات م ع ر و ف ة حتى عند الفقهاء والذي يعطي الجيش ا ل ر ا ت ب ة ورب ا ل ج ب ل فهذه عبارات اذا أ ط ل ق ت ت ن ص ل ف الى الله قل و الخالق نعم ما نفهم منها إ ل ا يعني أ و ل ما ت ط ر ق نفهم منها أ ن نريد الله تعالى لكنه لو قال احيانا ما أ ر د ت الله تعالى أ ر د ت ا ل إ ن س ا ن الذي ي خ ت ل ق ا ل ك ذ ب ة خالق الكذب ممكن كلام ممكن وبناء على هذا قال تنعقد بها اليمين بهذه、الألفاظ. الا ل اذا إلا ر اراد د بها غ ي ل الصورة ي ي م ن ن هذه س بها إلا إذا اليمين الألفاخ لا اليمين إلا اليمين ولا يقول والخاذج قال أراد بها معها تناقض بها إذا أراد بها、اليمين. ما تنعقد بذاتها ولا تنعقد بذاتها ستأتي غير والرحيم عرضت حينما اليمين أتهم منه تنعقد تنعقد لكن قلت أو لو غير اليمين لا مانع من هذا س ت أ ت ي معنا الفاظ إ ذ ا اطلق ما نفهم منها اليمين إ ل الا إذا بها ا قصد ي ي م ن إ ل إ ذ ا قصد بها اليمين نعم ومن صرف إ ل ي ه سبحانه عند الاطلاق كالرحيم والخالق والرازق والرب س ن ع ق د به اليمين إ ل ا أ ن يريد غيره إ لانه أ يريد ي ر غ لأنه إ ذ ا أ ر ا د ا ل غ ي ر ف إ ن ه محتمل هذه العبارات صارت ا ف الى الله لكن قد تستعمل في غيره هناك عبارات تستعمل في الله وفي غيره على السواق كالشيء تستعمل في الله تعالى وفي غيره والموجود تستعمل في الله ف ي غيره العبد موجود والله تعالى موجود وان كنا لا نستوي مع الله في الوجود فالله اولى بالوجود واول أ و ل ى بالوجود و أ و ل منا في الوجود هذا بحث منطقي لكل علماء المنطق ي س م و ن ه إ ل ى كل متواطئ وكل مشكك الكل المشكك وما تفاوت افراده ب أ و ل ي ة أ و أ و ل و ي ة مثل الوجود الوجود امر كلي السقف ابيض والثلج ابيض لكن ايهما اولى بالبياض نعم ف م استعمل في الله تعالى وفي غيره على ا ل ت و ا ء مثل الشيء والموجود والسميع والبصير والعالم والحي والغني والكريم قال هذه ما تنعقد بها اليمين بذاتها بهذه الا ب ن ي ة إ ل ا إ ذ ا قصد بها اليمين الله سميع ب ح ا وتعالى ن ه ل س وعبد الله تعالى سميع فلا ن ف ه منها أ ن ه أ ر ا د بها الله ما نفهم منها أ ن ه أ ر ا د به يمين و ى إ ل ا إ ذ ا نوى قال و ا ل ث م ي ع ي و أ ر ا د ي ح ر ف اليمين لكن ما خطر ما جرى على لسان يقول و الله والذي أ ج و د له و ر ب ا ل ع ا ل م ل ن ما تذكر هذا قال وسميعي و أ ر ا د به يمين ت ن عقله ا ل يمين إ ذ ا ن آ ن م ع ن ا ثلاث حاله لسماء أ الله تعالى حاله أ و ل ى تنعقد بها اليمين ولا يقبل قوله لا و د د بها اليمين ح ا ل ه ا ل ث ا ن ي ة تنعقد بها اليمين ولكن قد تصرف عنها إ ذ ا قال ما أ ر د ت بها اليمين و أ ر د ت بها غيره الحاله الثالثه تنعقد بها اليمين لا اشرط ان يقول اردت بها اليمين يعني ما تنعقد بها اليمين إلا إذا أراد بها اليمين نعم تنعقد إلا الشيخ أراد بها هنا رحمه الله تعالى مسألة مهمة ما لا الإمام ل يذكرها ا ن وهي ا ل ت و ر ي ة في الايمان الانسان ي ا ل إ ن في بعض الحالات يعني قد يضطر ل أ ن يحلف يضطر لأن يحلف لأن على شيء لا يريد فعله فبدلا من أ ن يحلف ويحنف في يمينه ف إ ن ه يوري وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لمندوحة من في المعارض و كذب قال عمر رضي الله عنه في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب وقال عبد الله بن عباس ما أ ح ب بمعاريض الكلام حمر الوحش ي وقد حكي عن إ ب ر ا ه ي م النفع أ ن ه كان قد ا خ ت ب ط في بيته مسجدا في بيته مسجد. فإذا جاء أحد لا أحد يريد استقباله يقول لجاريته يقول له إن يجت في انه ل ويقول لجاريته يقول له م ج إ في المسجد ا ل ج ا ر ي ة ص ا د ق ة وهو ص ا د ق في بيته مسجد او كالذي يقول لزوجته م ا ي د ر أ ن يذهب ل أ ح د في د ع و ة اعملي ل ع ظ ي م ه فتدعوه زوجته على الغداء ف إ ذ ا س أ ل ه الناس قل لهم ا ل ل ه أ ن ا مدعو عندي دعوه هذا ما كذا. في و ح ك ا ي ة هنا عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى أ ن ه كان له ج ا ر ي ة يطؤها سرا من أ ه ل ه فوطئها ل ي ل ة و أ ر ا د أ ن ي ق ت س ل وكره أ ن يعلم أ ه ل ه ماذا يعمل مشاكل في البيت؟ فقال ي البيت ف إ ن مريم بنت عمران عليها السلام كانت تغتسل في مثل هذه ا ل ل ي ل ة فلم يبقى في منزله أ ح د إ ل ا اغتسل وكانت ل ه ومعه قال مريم تغتسل كل ل ي ل ة فيما يروى عنها فيما يروى عنها فهو الكذب ما ع ر ض يمنزوحة عن ا ل كذب شريطة تكون أمام القاضي إنا أمام تكون في إ ذ ا كانت أمام ا ا ل ق ض ف ل المعارض يجوز ه أن يحرف إلا على ر يوري ا القاضي ما أمام القاضي ا ج ي يجوز ل م أن في م ن د و ح ه عن الكذب شريطة يحرف في القاضي القاضي يجوز مراجي ألا أمام أمام أن القضاء فلا إلا على القاضي فإذا كانت تكون و ل د ك م هنا صور من التوريه ق ا كان ينوي بالليل اللباس وبالفراش والبساطه الارض ل أ بساطه、نعم. قال والله لم اجلس على بساط وكان مراد انه لم يجلس على الارض ومن اوتاد الجبال وبالسقف ودناء السماء اراد اخره الاسلام、نعم. أ و ما ذكرت فلانا اي ما قطعت و ذكره نعم وما شابه هذا من الصور ا ل ك ث ي ر ة التي ذكرها عندكم هنا يعني بعضها حينما ي ق ر أ ه ا ل إ ن س ا ن يضحك ل أ ن ه غريب الاستعمال、طيب. نتقل الآن إلى موضوع آخر وهو بصفات. قال الصفة كقوله الصفة أو وعزة الله وكبرياء الله وكلام الله وعلم الله و ق د ر ة الله و م ش ي ئ ة الله قال ه ذ كلها تكون يمينا ل أ ن ه ا صفات لم يزل سبحانه وتعالى موصوفا بها ف أ ش ب ه ت ا ل أ س م ا ء المختصه بالله سبحانه وتعالى إ ل ا أ ن ينوي بالعلم المعلوم قال وعلم الله و أ ر ا د به معلوم الله الاشياء التي يعلمها الله تعالى بما هي مخلوقه وموجوده كل شيء يعلمه الله تعالى كانه حدث بالاشياء اذا قال وعلم الله واراد معلوم الله تعالى حدث بالاشياء التي يعلمها الله ت ع ا ل ى فلا تنعقد يمينا أ و قال وقدره الله واراد ب ا ل ق د ر ة المقدور عليه يعني من مخلوقات الله تعالى فلا تنعقد في هذه ا ل ح ا ل ة يمينا ولو قال وحق الله قال هذه إ ذ ا نوى بها اليمين فهي يمين قطعه وكذلك إذ اطلق وكانه قال وحقيقه ة ا ل ل الله ا ل اذا نوى بها اليمين فهي يمين قطعه ة مثل الأسماء المشتركة التي ا ر ن ع لكنه ى الأطح ل إ ذ ا أ ر ا د بها قال وحق الله واراد بها العبادات لله تعالى حق ن ا على عباده أ ل ا وهو أ ن يعبدوه ولا يشركوا ب ه شيئا فقال وحق الله و أ ر ا د بذلك العبادات قال في هذه ا ل ح ا ل ة ما تكون يمينا إذا, اذا قال وحق الله إ ذ ا قصد اليمين فهي يمين إ ذ ا أ ط ل ق تكون ي م ي ن ة أ م ا إ ذ ا أ ر ا د بها ما ي ت ح ق ه الله تعالى للعباد أ ر ا د بها حق الله تعالى على من العبادات فهذه لا تكون يمينا واما حروف القسم حينما يحرف فياتي بحروف القسم حروف القسم ث ل ا ث ة هي الواو والباء والتاء فيقسم بهما ا ل إ ن س ا ن بالله تعالى وبغيره قال الله تعالى والتين والزيتون هذا ب ا ل و ا ض ح يقول إ ن س ا ن بالله و ب أ ل ي طبعا ما قلنا هذا نذكره قال نتكلم نحن على حكمي و إ ن م ا على ما يتلفظ به الناس اما التاء فهي مصفه بالله تعالى ما تستعمل في غيره تقول تالله ولا تستعملها عقل في غير الله تعالى ولو تلفظ الانسان بلفظه الله بلفظه الجلاله فقط قال الله او قال ا ل ل ه سواء رفع أ و نصب أ و جر يعني قال الله أ و قال الله أ و قال الله قال فليس بيمين إ ل ا ب ن ي ة ما نعقد يمينا الا ب ن ي ة إ ذ ا قفز بها يمين ف إ ن ه ا ت ن ع ق د يمينا و إ ل ا ما تعتبر يمينا ولو قال أ ق س م ت أ و أ ق س م و ا او ح ل ف ت او أ ح ل ف بالله ما قال والله لافعلن لا, لا قال أ ق س م ت بالله لافعلن لا او قال أ ق س م و ا او قال ح ل ف ت او قال أ ح ل ف هل تعتبر يمينا أ م لا تعتبر يمينا هذه العبارات قال إ ذ ا نوى بها اليمين فهي يمين قال فيمين في ي إ ن نواها أ و أ ط ل ق إ ذ ا نوى اليمين فهي يمين أو أطلق فهي يمين في ه يمين ف ل ا ص ح عند أ ص ح ا ب ن ا لقد قال كثره الاستعمال وقد قال الله تعالى و أ ق س م و ا بالله جهد ايمانهم فيقسمان بالله إ ن يرتبتم و أ م ا القول الضعيف الثاني الذي قال ب أ ن ه ا لا تكون يمينا ق ا ل ل أ ن ه ا أقسمت م ل ل اقسمت ض ي أ يعني في ا ل م ا ض ي هي الصالحة للناضي ولذلك ي أي في وليس س واخسموا المستقبل الصالحة للحاضر الصالحة للحاضر و ل اعتبروها تصلحوا تكون ولكن سيأتي ولكن أن يمينا م ن أن ا هذا ي ع ا يمينا ولذلك ع ت ب ر هنا يمينا ولو قال أ ق س م ت أ و أ ق س م او حالفت و أ ح ل ف بالله لافعلن ه ا تعتبر يمينا ان نواها أ و أ ط ل ق ه و أ م ا إ ذ ا قال قصدت خبرا ماضيا ما خبر ما او ه مستقبلا ي أم الماضي صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب باحتمال ما نواه قال والله ضربت و ا ر د ل ذلك ا ل إ خ ب ا ر ما قلت اردت, أنا أردت ما أ ان انشئ أردت أ أ ن يمينا ما في ل م ا ن ع من هذا يقبل كلامه م هذا ب ا ل ن س ب ة لليمين ا ل ذ ي يتلفظ بها ا ل إ ن س ا ن لقصد اليمين أ و لم يقصد اليمين أ و أ ط ل ق هناك ايمان نحذفها جميعا على غيرنا من الناس كما لو زارك إ ن تاخذ له والله ستجلس عندي حتى ت أ ك ل هذه اليمين من الذي يكون مكلفا بها قال إ م ا أ ن يقصد بها يمين نفسه و إ م ا أ ن يقصد بها يمين غيره فلو قال لغيري أ ق س م عليك بالله أ ن تفعل كذا أ و أ ن تمتنع من فعل كذا ف إ ن اراد يمين نفسه اراد يمين هو انشا يمين و ي ز د يمين نفسه هو الذي يحلف ويتحمل قال ف تعتبر يمينا لاجتهاره في السنه حمله الشرق أختمت قالوا ع ل يسن للمخاطب في هذه ا ل ح ا ل ة إ ب ر ا ر ه في هذه اليمين إ ن لم يتضمن ا ل إ ب ر ا ر ارتكاب محرم او مكروه ف إ ذ ا لم يبره المحلوف عليه ق ا ل أ ا اختمت عليك بالله لتنامنه هنا اليوم فما نام فإذا يمين نفسه فهو يمين ف س ا ل ح ا ل هو الذي يكون مسؤولا عن هذه اليمين ف إ ذ ا لم ينم عنده تلزمه كفاره اليمين ل أ ن ه خ ص د يمين نفسه و إ ل ا ب أ ن أ ر ا د يمين المخاطب أ و لم يرد ي ي ن قال أ ق س م ت عليك بالله ا تفعل انك لا ما أ ر اراد د اليمين أم أ يمين أ ر ا د أ ن يحمل الرجل هذه اليمين لأن اليمين قال فلا أراد أراد يمين نفسه يمينك تكونوا يمينا يذهمه في بهذه هذه ما ما وإذا آخر الصور إ ذ ا ما اراد شيئا أ و أ ر ا د يمين المخاطب أ و أ ر ا د التشف او أ ط ل ق ه لانه هو بذاته ما حلف ما أ ر ا د يمين نفسه والرجل م ف ي و الثاني محلوف عليه ما حلف ايضا ا نصخ ب ولا الذي بنا. ومن ل الذي ا غوطبا و بنا العبارات ا ل آ ث م ة ا ل ش ا ئ ع ة طبعا ليست ش ا ئ ع ة كثيرا لكنها م و ج و د ة و م ن ت ش ر ة قول كثير من الناس ب أ ن ه إ ن فعل كذا فهو يهودي أ و نصراني طبعا بين بريئا سمعتم اسمعه فعل هذا ولا ما الناس إذا كذا تقول مجتهر موجود وكثير لكن ما هو مجتهر. منتشر بكل لكنه موجود ولكثرة أو أنه إذا فعل كذا يكون لكم مثل لكن كل لكنه منتشر أنه من ا ل إ س ل ا م أ و بريئا من الله ورسوله والعياذ بالله هل تعتبر يمينا أ م لا تعتبر يمينا قال هذه لا تعتبر يمينا ة خالية بصفة المختطة لأنها الله تعالى محل فلا بالله ولا ولا بسم من أسمائه به ولا تصارك عليه في الحنث بهذا لكن هل الحدف قال الحدف والتلفز أسمائه عن نظفاته من به بهذا بهذا بهذا أصيه به تصارك جائز؟ ما حرام هذا في ذكر ذ بسم إ قصد ب ذ ل ك إبعاد ن ف س ه عن الأمر يقول ي ع ن ي إ ذ ا فعل ف كذا إ ن هو ي ك ن ن ص ر ا ن ي ا ي ع ن ي أراد أ ن يبعد ن ف س هذا عن فعل ه الشيء في ه ذ ه ا ل ح ا ل ة تكون هذه م ع ي ة و ي ك و ن ف ع ل ه ح ر ا م وأما إ ذ ا قال ب أ ن ه إن ف ع ل كذا ي ك و ن ن ن ص ر ا ي ا و أ ر ا د ب ذ ل ك ت ع ظ ي م ان ص ر ا ن ي ففي ة ه ذ ه ا ل ح ا ل ة ي ك و ن مرتد في هذا ا ل ع م ل يصير م ر ت د م إ ذ ا ما ق ف د التعظيم ق ف د انه حتى يعني يقنع قال له واحد من الناس افعل عملك ل ا ن ي قال لا افعل قال ف ع ل قال لا ف ع ل قال بعد ذلك ي ن فعله يكون م ق ر ا ن ي ة يريد أ ن يخبر صاحبه ب أ ن ه يستحيل أن يفعله ان ل العمل هذا ه حد ا يفعله ك و والتلقص به حرام وأما ن معصي حرام إذا به ض الرضا بذلك ب ل ا ت و ل ب ا ل ن ص ر ا ن ي ة فيما إ ذ ا فعل و ق ض ل تعظيم هذه ا ل أ م و ر في هذه ا ل ح ا ل ة يكون كفرا ويكون ر د ة والعياذ بالله ت ع ا ل ذ ل ك قال ولغو م ن سَبَقَ س ا لَظِّهَا بِلَا لِمَعْنَاهَا لم الله تعالى لا اللَّهُ ا ن تنعقد يمينه ه إِلَى لم لقول ل ل ب خَضٍ يُؤَخِذُكُمُ فِي ي م اليمين ن ك م و ك ن ؤ خ ذ ك بِمَا عَقَّدْتُمُوا ل م ا ولغو اليمين كما قالت ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كقول الرجل لا والله وبلا والله وما شابه هذا من الالفاظ ل ت ي يسبق اللسان إ ل ي ه ا قال وتصح على ماض ي ومستقبل قبل قليل يمين يمين يقتد ذكرنا هناك قال لو أو أختمت أختم تردد أم هل لأنه بها حلف تصح تصح تصح وتصح على ماض كقول والله ما فعلت كذا او والله فعلته في اجماع لقول الله تعالى ا ل ذ يحلفون عزالة تعالى قوله ي ر ف و ن ب ا ل قالوا ه ما ي ح ر بالله ما قالوا ان هذا حيف على الماضي قال وبعد ذلك اذا كان كاذبا عامدا حلف على شيء في الماضي انه كان أو لم يكن ذلك حيف حلف شيء في على وبعد على لم او فعله ولم ي ف ع ل و ك ا ن كاذبا قال فهي اليمين الغموس فهي اليمين ا ل م غ وتتعلق س وهي و من الكبائر وتتعلق بها ا ل ك ف ا ر ة عندنا خلافا ل ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة مالك و أ ب ي ح ن ي ف ة و أ ح م د لقوله تعالى ولكني و ا خ ذ ك م بما عقدتم الايمان والله تعالى ل ن يخفض الحال و إ ن م ا ا ل ك ل م عامه تشمل المستقبل وتشمل الماضي قال وتعيق وقال تعلق الإثم الإنسان بها بها إثما كبيرة بحيث صار الكبائر ولذلك لا يخرج عنها كفارة الإثم الذي تعلق به كأنه منع من الكفارة نظرهم في هذا من الكفارات كالجوابع وفيما أنها من يمين الغموز ولذلك للمعصية كون وجهة منع كبيرة بحيث يخرج في يمين أثم أثم إثم من نظرهم من كأنه من به وكما ان ا من الكبائر ما يكفرها شيء لان الكفاره جابره للمعصيه وهذه من الكبائر فلا تنجبير بالكفاره قال اصحى هنا كونه اثم بها لا يتنافى مع الكفاره كاظهار ل حرام والاحلال اظهار حرام ومع ذلك وجبت به الكفاره فكون الانسان قد اثم بيمينه لا يمنع الكفاره نعم وكذلك ت ن ا ق د على المستقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لاغزو ا ل ن ق ر ي ش ه قالها ثلاثا في ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة قال إ ن شاء الله لكن هل اليمين م س ت ح ب ة أ م م ب ا ح ة أ م مكروهه قال الاصل في الايمان أ ن ه ا مكروهه إ ل ا اذا كانت في ا ل ط ا ع ة لقوله تعالى ولا تجعلوا الله ع ر ض ة ل أ ي م ا ن ك م أ ي لا تكثروا ا ل ح ي ف بالله ل أ ن ه ربما عجز ا ل إ ن س ا ن عن الوفاء به ولذلك نقل ا ل إ م ا م حرمله من أ ص ح ا ب الشافعي ونروات م مذهبه الجديد قال س ب ع ت الشافعي ة يقول ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا وفي بعض الكتب قال ما ح ل ف ت منذ بلغت امتثالا ل لامر الله تعالى هذه ا ل ع ز ي م ة هذا و تعظيم الله تعالى ما يجعل الله عرضه ليميني لا صادقا ولا كاذبا والله تعالى أ ع ظ م من أ ن يجعل و س ي ل ة للوصول الى ا ل أ غ ر ا ض أ و لتحقيق المراد أ و ل إ ق ن ا ع الناس بصدق الكلام أ و ما شابه هذا م الا ح ب ب اذا طاجصا ولا طالبا إلا إ كان في طاعه من فعل واجب أ و مندوب أ و ت ر س حرام أ و مكروه ففي هذه ا ل ح ا ل ة تجوز اليمين وكذلك لو احتاج إ ل ي ه ا الانسان لتوكيد كلامه أ و لتعظيم امر بامر وتفخيمه ا ل ل ل ل و ا حتى تملو يريد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ان ا ل م ع وأما ا ل يعظم ا ل ت الامر الذي يعلمه صلى الله عليه وسلم لكن اليمين بغض النظر عن كونها م ك ر و ه ا أ و م ب ا ح ة إ ذ ا حلف الانسان قد يحلف على ط ا ع وقد يحلف على مباح وقد يحلف على معصيه أو أو أن قال أولا يصوم لا قال رمضان يصرف ص حرف ع بحليفه ل في ا ص وفي ر ت ي ن و نفس الوقت يلزمه الحنف يجب عليه أ ن يحنث بيمينه وتلزمه الكفاره لهذا الحنف حلف وحنف فيجب عليه الكفاره لما رواه البخاري ومسلم من حلف يمينا ف ر أ ى غيرها خيرا منها ف ل ي أ ت ي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وهنا يلزمه الحنف إذا لم يجد لم و س ي ل ة أ خ ر ى يستطيع أ ن يخرج بها من هذه اليمين فلا إ ذ ا وجد و س ي ة أخرى يستطيع ب و س ط ه ا أن يخرج م ن ا ل ي ي م ن ف ل ان م ا ع أن يفعلها كما لو ح د ف أ ن لا ينفق على زوجته ق د هناك طرق ليس من الضروري أ ن يحنف ينفق عليها ق د يستطيع أ ن يقرضها قرضا وما ينفقها قرضا بعد ذلك يبرئها س منه ح في الفرض في هذا الفرض. ما م ع ى من ذ ا إ ن شاء ان يحمس بيمينه ويكفر فهذا جائز و إ ذ ا كان هناك طريق يستعمل الانسان فلا مانع منه ل حلف ه على ترك واجب أو فعل حرام ترك واجب و ب فعل ك حلف على, على الضحى على فعل مكروه كأن قال والله ليلتفتن ترك مكروه كثنة منذوب كان أو بوجهه بالصلاة、نعم. قال في هذه ا ل ح ا ل ة سن حنثه ه ن ا وجب عليه الحنث انه حلف على شرك واجب وفعل حرام فيجب عليه الحنث هنا يندب له الحنث وعليه ايضا ا ل ك ف ا ر وكلكم تعرفون ق ص ة ابي بكر حينما حلف الا ينفق على مصطح فلما نزل قول الله تعالى ولا ي أ ت ه ي اولي الفضل منكم والتعب رجع ابو بكر رضي الله تعالى عنه يمينه ينفاقه مع أن نعم. وهناك ع نعم ل ليس ى أن يصبح لواجب و س و ر ة اعتراض وهو حديث العرابي حينما جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و س أ ل و ا عن الواجبات ر ب ي ن له النبي ع ل ي ه الله ع ل ا ه وسلم أ ن عليه, عليه, عليه خمس صلوات في اليوم والليله ف كيف ن و ف ق بين حديث العربي هذا وبين كلامنا ب أ ن ه لو حلف على سبك مندوب يندب له أ ن ي ح ن ف قال ا ل أ ع ر ا ب ه ن ا ما أ ر ا د أ ن ه لا يفعل المندوبات في المستقبل و إ ن م ا أ ر ا د أ ن يعلن امتثاله الكامل ل أ م ر الله تعالى أنه لنرى على لا على الزيادة التي هذا أزيد يمنعها ل ش ر ع ولا أ ن ق ص منها م ن ه النقص الذي يمنعه、حجب. يعني اراد أ ن يقول النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م إ ن ي سامتثل كل ما قلته أ و كل ما أ م ر ت ب ه فلا اعتراض بالحديث على هذا الموضوع وأما أو النبو الأفضل مباح المباح إذا قالت الحنس حلف حلف على فعله تلك على、المباح. حلف لا يفعل ليفعله عصر ترك ح ل ف على تركه بعد افضل أ ن يفعل يعني الا يحنث باليمين وقيل افضل الحنث لكنه قول ضعيف جدا ودليل ه ل ي اضعف منه قال أ ف ض ل الحنث ليستفيد الفقراء من ا ل ك ف ا ر ة يفرض انه كان فقيرا يصوم ثلاثه ي ا م ليش ويحنث باليمين بعيد يعني ا ل ا ل يعني بعيد جدا هل هي يجوز ا ل إ ن س ا ن ان يقدم ا ل ك ف ا ر ة على اليمين على الحنف؟ قال نعم له تقديم ك ف ا ر ة لكن شرطنا ما تكون بالصيام ليس ل أ ن الصيام في ا ل ك ف ا ر ة واجب مرتب لا يجوز الانتقال إ ل ي ه إ ل ا إ ذ ا عجز عن غيره فمن لم يجد ومثلا وجب وعزه يكون إلا بعد الحنف. يقول لو عندك ما عندك تصوم عالم ما ما ما ما أما ما عليه الآن قال إلا الحنف الآن حاله عاجد إذا تحققنا بعد عندك عندك بعد أنه يتحقق حتى الحنف تكفر فيجوز له ان يقدم الكفاره على الحنف ش ر ي ط ة الا تكون بالصيام و ل و تقديم ك ف ا ر ة بغير صوم على, على حنفين جائز هذا واجبه هذا وحرام وقيل وحرام امام الرافعي قال حتى لو كان الحنف حرام مثل كمان على واجبه فعل حرام الرافعي قال لا هذا ما يقدم على الحنف جعله قولا、ضعيفة. امام وقيل لو النووي حتى سرق مثل يقدم فعلق ضعيفة على فعل على جعله تدرك عليه و ه ذ ه من ا ل أ م و ر ر التي ت د ك ه ا أ يجوز ض ا الراقي نووي فمن كان منكم ي على م م ع هذه ا ل أ ر فليجمعها ان ل على ل ا ا ح يقدم ج و ز أن ي كفاره الظهار على العود و ك ف ا ر ة القتل على الموت كما لو جرح إ ن س ا ن ا جرحا مفضيا الى الموت الرجل ميت لا محاله يجب ان يقدم الكفاره ر على إن شاء ا ل ل ت على ا لأن الموت ك ف ا بالتدبين بالأبرين ر ة تعلقت بالحلس ي و ي ن فإذا ج جاد ج د أحدهما له الفطر أن يكفر كفدقة و ب بالصيام وفي الفطر فاذا وجد احد السببين وهو الصوم ل ا ز ا ل و أ ان يقدمها من أ و ل شهر رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم